دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المضبوط عليهم ولا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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عن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 قائشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هؤلاء إن كلهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 طال لِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقون من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل فيقول فيقول لولا اخرتني إلى